ان اعبدوا الله واتقوا واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إ ل ى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون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 فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ب أ م و ا ل وبنين ويجعل لكم ج ن ا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 مما خطيئاتهم أ غ ر ق و ا ف أ د خ ل و ا نارا فلم يجدوا, فلم يجدوا لهم من دون الله أ ن ص ا ر ا وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إ ل ا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن د ق ل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إ ل ا تبارك